أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم ثقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله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 إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالن قترفتمها وتجارة تخشون كزادها ومساكن ومساكن تغضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصره الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحد من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 عشر كان عشر كي توضبية توضباتنا وحونا كميدي هاي عشر ردي انوسو عدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم شن هي طبان ايه ضبونك كوبان ايه دا طبان ايه سقالات بوكب اللعبان ايه كان ميدا من سورة توبة ايه دا صد ايه صدنات نواكويك من سورة نفسها اثل سورة توبة كميدا عشر كوريه وطاس وقل إليهاي خبدي الأيوذة عشر كوريه ورأودا بايشي مزاعم باطلة أي كون هادلين قال هذا أي بك الدين أي سبحانه مزاعم كووحوها قول هذا المشركين تأوحي إسجرباد جان صدح أولاده إياكا أي سمين جرين كي صدح صفاء المسلمين تلاهايين صدح السادانة والحجابة والثقاية ورابين حاجياش الله ورابين كعبادة أولاقة أذيكو هي حرمكو الله حاق حاقو سادانة لكعبادة أذيكي جيري ثقاية دانا حاجياش الله ورابين جيري حجابنا دانا وردي ورديا لقا أهان جيري خيراها يوقيب سنيد غراسة صلوة حيلة هذا الحجابة وقلذي الباب كأي حرم كفوري جرتي حري جرتي فرعيس الله جدا بيجي إلى الآن يجي وهي وقتك إما كإجابته إلى هايين وارديه إنتي الباب بدك جوك شغالة قرنا وحي الهي ورا بنتها جياش إياه زمزم كإنتي كا وروريا درنا كوشبان إيه جياش السين جري عبد المضالح يا أولادي سالها ما كان نبيه بحينا أبى أسمعك عن تكو يا قرانا تعبدا إيا أصنامتا تال وعاسي سابونتا يا سليدا مرمرين جرين سدع ذا عمل السقايا والسدانة والعجابة أي أي الإيمان والهجرة والجهاد القرب كل قرادا المؤمنين تأليمان ثمين أبالا الرونيو إياه هجلو لقد ترمك مدينة لتغو إياه مجاهدا نفع المال أدبلوه بيقين سدع ذا اللونسيين فضيل أغلب وديعهما سدح لهم ركوف الضلال سدح العمل وفي عنיהם أي مسيكين تسامين جلا لكن بدون أساس سبعته وحوى عالم السماء إذا إليك إيمان بواصاس حدعوك عملك السماء يمون من هين أصلا الله رمزنين عملك يقيم ملك إذا عمل خادو أساس ملك على شرك وعلى باطل وعلى كفر ايو عمل قوضي حسكا يا اي فالكه واحد هذا اقيمه اليه ايمان قولك اللهم اقرب ليه اقرب الايمان والهجرة والجهاد لما اللهم اقرب ليه اقرب قولك اللهم ايضي هوري عشرك هوري ودن بيسي لولا كاسه اللبابي اييي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله الا سدح هذا عمل المشركين تم سمين جرين حجابه دي سدانه دي وحاكل من تعمير المسجد وحادتك لغو ورابين ايو اما اللي وارديين ايو اما اللي قاديق قادي اي قادي حرام كيوه اذا ان سدح لان عمله تعمير وا حرامك لغو عمير ايو حقب او مليه دين مركة وخورة معاجرة شاهدين على انفسهم بالكفر ما هو المؤمنين يهين صد النفطو قال لما قوقر ايو او ايقا باشيق ايو اينا الاب عابود إنه الألب عابود أيام إذا كنت تقول كل عمل كايسكا وإذا كانت إيمان عسكة قيمة إيالا لها لكن إيمان وإحرق قيمة لها من أولئك حفظت أعمالهم وفي النارهم خالدون سأول الله لن تنكلك ما كنت أقول لك أنه يحوشان له وأن عمل كذلك يتبقى له حتى يدى لك اعتباره الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الدين كوركسو اللغوطو صنادو إيا آخر أبل قدئ بأكتل لغو ياسو ولغا ضنبالة إذنك مليك لبدا أيضو حيودا بيان أشر كيهور مارك عشر كعاوة أيضوك باللابان أيو حيوك بيكو حيران تاي استفاع متوبيخ وتأنيب تأنيب ايه كب الله فتا انا ايه قل قل لو جهدين ايه او للي ايه ماركو هورابا سيدان لفضه سنتان ايمان جهاد ايه جيهة اقرب لكتان سيقايو سيدانا حجابو كل عقلنا كماشاقين ايسان ضميرنا ايذن كماجدو وحاتينا اللهم اركو كلها سالة قل قل قل اجعلتم تعبقين با قد مشركين كاريدون كل حدي نحل أنت ما واحد يشان في قاية الحاج حاجي وراء بنتي وعمارة المسجد الحرام مساجد كحرمضة ولا أقول لقد حدي يقول الله حاقه مياه وحد كلا مبكتن كعمال من حفوح أسميه أولا آمن بالله إله وإله واحد كأرميه ملك الله بعد واليوم الآخر مال أنت قيامه يوحي هذا دجرة من الجنة و نعيمها وحورها وقصورها ومن النار وزقومها ويحمومها وضريعها دشوا ما يجي أركان تيمانك واتقن اللي هي لكن لابد دائما وابدا خليسو لابد وجود رمل كل ك لابد لشغو إلى قفر ما يصير مسكع ديما نكواها يا مال إنت آخر مسكع ديما نكواها يا نحن عن ماي حاجي لو أكياي مانته إلى نول ياي، ما إحنا الله ديمانا عيو، تجايو، لا إيش أبطأ ما عيو، قبلهم ودان عيو. لكن كفن لواذارهم أيش نعي، وإيش كي دوف عيا، وادد هعيا، إبلس لما مرلا تجايا، مري الدنيا لتجايسة، مري هوال لتجايسة، مري بوحلا لتجاي. أحد أول أربعة، أفرت إنسان كوحول كوحول كوحول إيه إيه ك هو علكه الدنيا أفترس عدو الإنسان ليه قلبه ميت بسيدي بالون جيل لا ضيع. إذن رفض واحد الله صايا واحد ولا من مهمة كل كاسدابة أغرام مثل تارين كاريزم كل عزيق أغلِح مدينا كفي اليمن فشناه سمايي آمنا بالله إلى وين وعك ووعده ووئده وعزته وجبارتي وعظمتي وكمالي أنت قبر ميي. سأقرب لك الحاج للورادي واليوم المال المتين الرمي الاخري دميس من الجنة والنار وما فيهما من نعيم وعقاب وعذاب ورمي سأقرب لك لبدا أنك أكان أحدنا وجاهد في سبيل الله إلى الدين تيسا دين, دين, دين تاكوريال تيسا كدقال لما نفئي المال أنمدنا اللهار سيبادي سوكر ابدقت لا يستوون عند الله هذي ايدينكم ايدين لا نقوتاي لا يستوون الله والله مسنا عند الله ابوينا اكيدكم مسنا اولئك وإن شقني وفي نارهم خالدون كونوا عين شقيدونا واولئك هم الفايزون فنسكه هذي داني لو في سورة ال عمران ايينكو سو مرني نبا درفوله ياي والله إلا قبقه أولا قبض باده وحما رغوبه إلا جعيه والوقو ليس لبدا سوفوزك ككومة وصدق الله في قوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات إذن تضعوا صوت صداتي وعدابيهما إذلك قبض باده جميعنا كل جعانة كنّي هي كواي نصح نري وفي النارهم خاردون سب اللبلال لا يسوون مصنا عند الله يبوي نكت والله لا لا يهدي مهني القوم ذب أظالمينا قدر صدق نم جواتين نري أو في غير محل شيء مالس انكوه بوني إن لا دقو أيه نم جلويا قنا مركوا حوي سدق ظلم العبد لغده او لغيره او لنفسه شرك مركو طمعين ايو سيد القردان اهنو كشاك ان الاحباي وصدق الله في قوله ان الشرك لظلم عظيم يفلك لك الام ايوه والله والله اهد القوم الظالمين تكينا المشركين تها اه خالقيا مخلوقا سمايا اه بألا بلا عبد ايا اه ظلمك هذا مركا هرا واحد كعاد ملكا لبعضنا مخلوق كلاي الظلمين قول محسوبيا ياما ملحومة أيها تالي في العصر الجاهلية إلهي أضوما لوالعسوقي جري علمها هي قول له البالدوقي جري وصدق الله في قوله وإذا الموودة سئلت بأي من قتلة بالعان في علمها حق لما سيجري قولك أضوما نسانا إذا كان لفاه ذي ذل مجرينو، إذا ذي الله عمورا ذي عن، وحيل لفرعون بيديل، وحيل لكره بيدردرن، كميه وانوئ ذل ملاي كل زدن، إلى هذى ذل من، أم فينا وذل من، لفاه ذينا وذل من، وحخير كذل ميك جاري، كالبدر لنا هنون ماي، وحقل بدر، وذل مجي مسعود أجري، كل كله هنون ماي، أيه داهرين لبادي سنام ذي نوسيك تي، الذين أخيارته آمنوا مرحور حجر مي إلى هي الرسل يا ملاك يا كتب يا قدر إنت بدتك رمائي كل كآمنوا في علك يا فاعلك وحسن فعلك وحلو جي ليفيد الروم آمنوا محرم مي بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل إنتا داد كارفوما إياي أبادادنا أحاجرو نف إياه وادّا أحايا إياه دادكودي إيا دالكودي إيا دونادودي إيا دارودي ألا دا جارتي أغتاجي مرصة داعادنا وجاهدو دقال الله في سبيل الله إلا دينتي سكرية لده ياموالهين إياه وحوله وطا وأنفسهم نففيالكودي وطا بدل ذكر سالك كثيرا، أما قرط يوم رمتير سنة، الله يسون عند الله خير له وشجني كون درجة أولي كل كأعظم اسم تفنيك هذا هو عند رجبر تارة أي كوا عليه يو على بابه نغلا، أما الآن فليس على بابه ذات كان الإيمان والهجرة والجهاد كل درس وحل وحلك جرب ميلا حاجة مشركين تمركي اللي يرا. لكن لكنه حاجة مؤمنين تلاجرا ده لا جرب جوال لهلا فصمت أفضلني على بابي أعظم درجة ويني بدل عند الله يبعثي درجة نوبي يا سيكار الله شهقاي وولائك قوة سدح ليش خطر سري وبدأوا يلقي الكذب ويهم إيه يا جا أي ألف يجون قوة جو ليش ترى أو إيه دفاتر اللي بقايا أخره جرينا كبد بعد بحي مرغوبة الله بنا تعالى سيكون لك تب الشيء من التفصيل هذا لا يبشرهم وحكم على يا حبهم إلا فدا يا رب يقول أنا أيها التصرف جارهانل مهجرة إلى أمك أو إلى حتى المشركي ربي يا شيدان كربي بوه يا شيدان كربي ببوه إسقي بعفقرائي شيدان خبي دماغ ويتني خبي فانظرني خبي فبيجتك يساكي باب الرب كل كلك على سيدانك إيا مشركي انت إيا انت في عمب الرب بوئيهاي لكن خب النماذا كوان له ياهي واب القهر والصدوة والقوة والغلبة أما كوان رب النماذا له ياهي وارحمة إيا جعي إيا مودة إضافة وتشريف خبهم كوان إياك على الرب بوض وحوقوا بشارين ياه منهم من الله أبا حجيل عن عريسه أدم كمر كيتوجينا إيمان كيبو كعنوني يج شركي كيبو كبد بادي يج حبدي بوكتو سير آخر هذه الله تجنا وهم لدن عسيا إذا جيسوا رضوان إذا قالني متى سيقيمك بشارين أيهوك بشارينا يا أولئه وجناتهم دارو يا عوان يا قريو يا عمتو أيالهم سجنادي فيها جنات الجذار وعجوزان نعيم برواض مقيم جوقته لا يتحول ولا يموت ولا يبذلون كوريكي مايا طلبنا مايا قلت هو النعمه جوقته يدي من جرتو جبل لما جرو يدينا ما جرو هل قاسم لو سغنا نايا اي مقيم تدا اينك قادن له حدا ولا عدي خالدينا يغوا كواري دونا فيها جننه كلمة خلود muxي طويل بين نقوله أي أهذا نقول كان لوجود راي ورقي وادا ماله سيادة راد خالي دين فيها أهذا الحياة كجنده شجاعية وها كل بدنهاي لكن حياتك نارتك شجاعية خالي دينة فيها بدن كم بدنه دور جرب بيسوارين صدقه كبد ما خالي قريه وقوارا فيها جنده جوده هذا أهذا هو ملكو دياله إنتا مرك اللصيو أهذا قط كود إنتا كونا إيه إن الله يبويه إندورتي سواها أجل الأفالجود عظيم وين كل خلفه وين واحد كسبحانه وعزه وجل وهو وين كسرى مق ياسك أرث عظيم إلى باب عظيم له ملك إلى عظيم ك عظيم كسرى ما عظم العظيم إلى وين و وين عقول بشر أي كان كرتما إذا جنّا فيها ما لا عين راد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشّر قط وصدق الله في قوله ورضاه لسبحانه مرقّدات كانت الماء ماي فلا تعلموا نفس ما أخفى الله من قرة عين وإحياة إن جاهد كرى دونان دونال إلو كيدي نفر من خالق فلا تعلموا نفس ما كلا أن كلمة النفس كذا لا كانوا خلق الله ملك مقرب ولا النبي المرسل ولا غيرهم من المخلوقات وهو أجمل فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من غرة أعين جزاء بما كانوا يعملوا أجعلتم أوعادي الشيء إذا بدرينا سقاية الحج حاج الورابنط وإمارة المسجد مسجد أميردي العلامي حرم الله كفء فهو سيدو سميهو كلا ميات كلا مدركتان امن الرسميه إلا ربك قرره العابده واليوم المال انت الاخير الدنبايسي وجاهده دقال الله مي في سبيل الله الهدين تيسه كوريالي ده فهو دقال الله مي لا يستغون مصننا عند الله يبو ويلاكتي كمصننا والله إبنا لا يهدي مهنونيه القوم الدد الوالمين قرره دمان تهد مي الذين اخيارته امنوا حق الرسميه وحاجروا ودنكو دعلا درتي اغتتكي وجاهدودك الله في سبيل الله إلى دينتي سكرية لديها في أموالهم ويقوموا بحانتدو ديوة وأنفسهم نففيالكو ديوة أي عظموا بين البدن درجة تنقرادوا عند الله يبا وين هم يقرأتا أي الفائز كوا دلوبية ربهم فبقوا دوحوقوا بشارين ايا منهم من الله ايباوين حقيقتهم ايباو اردوانين سال النمو كاباوين جننات ايباو جنناتين برواغو ايلاهم ايقا كل ايهم فيها جنناتا قدهدا نعيمون برواغو مقيمون جوكتا خالدين ايقا كوواراية فيها برواغتا قدهدا ايبا جن ويقودي يا الله اينا الله ايباوين لا عند غيره أو إسقى أكثى سماها أن مل خلوه لجها لملا إن الله أبوين عنده و أكثى سكليته خبر كذارفكن نقضي لهر مريج أياتك قرن أجر عظيم من مبتدا ك عنده الله لا عند غيره أحد أجر عظيم عليه هي أن سقاه المجر إن الله أبوين عنده إسقى سكليته أجر وما فيها حجيكم تلاميذ وصدق الله في قوله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مريك مقتدر اجزي برواقه كتلوا عسى ذلك الله يجئ ايها الذين آمنوا يا بها اجدن ليل سيدا كن هلو دغيسو اجدن وقت المانتي تنذا او دن انت كن وحاق قيم بذن مارك إله وينه واحدك يا رسولك سيا إيمانك يا جهادك أيهاك قيم بذن الدنيا يوحيان له إذن كل مؤمنين تبال له عقل علينا يقول ليه يا هاي وحاكنا موحبا هاي يسوح قيمك بذن إذن داخل. قال تعالى فبوحوا يا أيها الذين دفعوا أمنوا حقرهم لا دينك يا بيالكين وعز الناس عندك ضوحه كلت من بدن ابها اضاءكم دينك يا بيالكين اتقوا الكرزتان المجين كلبا اي وجودك لا دونك تمادر دينك سببا يا بيالكين يا اخوانكم ولا لها اذن لا شيء اولياء حتا كيالين ان اكستو جعل كدغاتو ندقانتو جعلاتو كان دين غورما حشر دماجرا إن استعبه هذاي أبى يال إياه ولا رجع لسان الكفر قال له على الإيمان هذاك رجع لسان كل كقال ولا لكماه أبنا لكماه هذا المسلم تاي تد ورا بيني سلُجوما ديدنا هذاد ورا بيني سو لجوما ديدنا أو دي أطلق عليه نيسو لكنك عش نشكو إنما وليكم الله والرسوله والذين آمنوا الذين يقيمون صلاة ويؤتون زكاة وهم راكعون وما يتولى الله والرسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالب في سورة المايدين وفي درسه حالين وعاكوا جري فإن تعبوا وأقاموا صلاة وآتوا زكاة فإخوانكم في الدين وقالوا إيرادوا من أي الرعي أم بأولا لا وصدق الله في قوله إنما المؤمنون إخوة فصول قصيدة وكانون هكوشة المسلم أخو المسلم كلها دينتان تريد سوبناهن إلى صدري تتكلمهن نخضي ودينتان قاتى إسلام وصوبناهن فيما هي هيكا ونالاها ويحبها هي دينتان قانواه والكفر الملة واحدة قال ليسكا ونالاها اذن هدي ا ديالكي يا ورا ليحي الاسلام كي قال لماذا ما قال له جعلستان حكتاك دي قالينا حتى انت وركا بل المغرب وايو لا يكتاي اشتان هو زيد انه كلا دينتا قبال كان غيمي بلان قبالك اي دينتا اني غلى قيمي بلان لذايو حاله غارسيه فكل حملت شريعه ديتا يا قايمي اي الله يري في بحري كما جناتلو ان ادب min ka dintejä dinta iyo qaan pintofiriin ma ye cidofiriin ay xeerki oo duulaayo oo reer islaam ee demka siira ay milay dabarkiisku hagaajiyay shankaarool baan meku aagrinayaa asaba 20 aboon nuule muslimka ee dadko odi la dambeeyay arurtii awenkeena laagoomayay حشوه في عنبوك قادنا حشو الشيخ اهو كلك صوحة سيافية انكار معها سو ايمان لان معها كلك صوحة صوحة كدن بايسة جاهلها اقول نمو جاهلها اي اقول لانتايا كدن بايسة شقي مبتنا بقول كيفا تضنبون نقوم كرا قفا ياندرا كل عدي ومعدين لومي لكن بقول كيفا ساكاشا الا انبال لوميسة حتى الشيخ ما محقراني نتقان شيخا اي امو دوكسية بلدكا سوي جو جو, جو وتشربت بنسو قرطاي بوليد فوق ما هو كشوم اغدغت اي انه رهركه هو قاميه حكميه دين بما يغث اذا ما شاء هو حكم عايه مقل قال تعالى خذو يرو ومن روح يتولهم قرابدي قال المرجع ليست تقوم كفيك سلام قوم منكم دينكم مؤمنين تايدينكم ملى فورايك هم ظالمون كل قوله هوري مخو غدو ينيهي هذه القوله دي قالا اين نري والله لا يهدي القوم ظالمين هذا إنه وما يتوله منكم قفك كأفيه ورالحكس ذا قرابة نمنا كراعة ديننا عن ديمون فولائك هم مظالمه يجون الجرتر سل معي لي محبطة هي مناصرة هي جل جارك يا جعيلك هي حيرك يا مؤمنك مم منك أقولها واتك قاديم منك ورالكا يقال أو جبورهم بذيزي إذا صوم رشي في غير محلهما حقا تكلا واتك قاديم فولائك مظالمه ايضا دمعك سيدر الله تعالى كل <سؤال> سهولة يا ايوه الذين امنوا ايبا اينا لحد الله <سؤال> لكن ايضا روالا <سؤال> اينا قوان صلاي فرينبالا اينا صفالي سوبانيبالا اينا كل هذا واعو مارك اتقف الله الله يسيد كالك الله لحد اينا داي تاليا موادو ايدي الدنيا ما يسيد ايدي اتوصول الله لكن انو كل كحوله ولا ينقص ذي سيد الله ينقذ دور كيارك فريم صوبنا واحد قتير هذا إن كان حضور هذاي أباكم سجدون أباكم إذا كان أبيلك دلي إياه بناءكم وإلا شيء إذا كان دشين إياه إخوانكم وعلىها إذا لدشين إياه أزواجكم هؤلاء كأدب قرتن إياه عشيرتكم قرابينا يا ولاد، يا وي يا حاس يا قرابشن تاو بشرك صدحك لكو دروة دونيا واموال حول اقترفتو موها اتشاقيستان ايو تجارة قناعسي اتخشونك عبسان ايسان كسادا سير جميد اينا ايخ خيستو هديل لكا تغمكو ومساكينو اقل ادرستانو قيمبادن تربونها اتقلدها اللي كوتين سديدها دان هذا سيد عاجب النقدان أحبك و الله جعي إليكم يبنك يالله كجعل هذا إنت سيد سد شيء من الله أبوين هذا سيد عاجب ورسوله صوبنا اللى صاضرين هذا انت سيد يا يوه جهاد تعلمين في سبيله إلى الدين تسلقود تعلمه سيد عاجب سلام عليك قلية رسوله الجهاد و هذا سيد عاجب كل كعدد سيداه ده رجع لهتان سد أحدا دم دن بنا إسكننا عذان فتربسوا ما الوعد إن كوزميو يسوع وعندم كوزميو شو حتى ياتي الله إلى بكر أي مادو بأمره إلى أمر كيسو كل أي مادو أو أمر ينتوي دين فارو تقال وين ده هيجالا يوم هيجالك تقال دمار قيو والمسلم اللي, اللي بد باديو والله إبا ويننا لا يهدي مهنونيو القوم الداد الفاسقين كل شمتين سيدياتي هوري ملك الله دورته سبحان لك دورته انتي وان لك أباحي كلك فسقي باللغو سوغانيا فسقيه وحسالا وقادن الخروج عن طاعة الله إلى واركيسي وانتالغوك عن سيرو بلنانك الليسك التقول إبليس بأباكو شاكي سبحانه عز وجل إلا إبليس كان من الجمني فاصعب الأمير دي خبر أمريكي أن يبنى ربعه إذا ندب عفش دوم إذا في صقعة حقوقا من وحشلا كل كاديم عيسو دين معيشة دي أركاد قبيل دوار ديسد يحكت كل دمان حقا في واد كرب حضاي وحدا وغواها وصل خاكوا لمن أو مظلوما في هذا الجر ليعي لبده والله لي أمر ك رسول كقول سحبت ويدي ننصره إذا كان مظلوما حذيل لججر دريج تذكر ججر درن أنو كذب فكيف ننصره إذا كان ظالما إذا هذا غير غير لججر دريج سو ججر تحجيزه عن ظلم كربضو بقو كترهضي ظلم وطنا وليس كذادة ما أمريك تنتيجة إذا وظلم ظلمات يوم الغيامة كلك كريب ده ظلمك كريبت يدواني سؤلنا سعيسي فأولا نماذي كلك اللباء يا ذات او خطر عادي أهيو يا أيها الذين الددك أمنوا حق الرمي لا تتخذوا هيا لنا تأسوا نحي أباءكم إذنك أبيالك وإخوانكم ولا ليهنا حكتاك لغانينا هل هو الحقوا وكقوله يحق القراة حق الإسلام حق الجوا وعكف عن لمارك وأول بيسك على الوجه حتى صدق رألك عن مسلم الصين وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان فصدقة وصلة قرابة وحياتي زي حقنا وصلة الرحم قالوا الجنة جا حقنا وديم مسكين زي يذن وقال له جناتك إذن كل قرابة المسلمين ويتوسيين وقال في عمال شرطك أمارك عارك إن استحبوا هذا يوالاليه جعلا إستان إذا بيالك الكفر قال لما وحق على الإيمان إيمان كهذا يجعلا إستانو إيمان كينا نعان قال لما ومن روحه يتولى هم حكس هذا ومنكم إذن كمومنت أيها الذين آمنوا ايه اللقاء بالله بي سورة دون سيودان تايم الدنيا ومن روح يتوالهم قرابة حكسة ومنكم ميدين كميدا فأولئك هو قرابة قلو عن حكسة ايه دين تدنوك بحي ومن يقا ايه اواليمون هو قردر صدية ايه قلوا رسول الله ترى ان كان هدوياي اباؤكما بيالكي وأبناءكم ويلشين وإخوانكم ولاليهين وأزواجكم حاسسين وعصيرتكم حكتديين وأموال حول اقترفتموها أشخيستين هي وتجارة قناعس تخشونها تكعبز نيسان حتى تدقى أخذان إنه سير جابتورها خيستو كسادها سير جابتها هي ومساكين أقل ترضونها أدقى لاجعلاتين سنة ربتين ودستين حتى إنه دعنا حبا هو اللجعيل بلانيه إليكم إذنك المؤمنين مي الله أبوين إيا ورسوله رسول كيسا إيا وجهاد دكالامي في سبيله اللغوط دكالامه إيمان كيونسا كاملة هين أيها الكهسوبنو عليه الصلاة والسلام نوشيقو كامل حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وإنه دوح الله اذروا امر الله فالحماكو شيخو فاصلي اما عقوبة انكو شهدك دا الى اي دين كتمادو فالله لا يهدي مهنونيو القومة دا الفاسقين دين داك لقد نسألكمول انا انت اذك حتيك من اي اذو طريفا اي احدي اتراهدي اردو اواضي اي من انا كمسلمين انا وحميس لو ما هينوا ايوا وحبر كيسه واخو وي ايبا سبحانه عز وجل اذا أنت اللي تتريت يا تيم اي مسلمين انت كيرتاي كذا قال يرتاي, يرتاي. كسمعي اقون يرتاي ايا غو با بدن اللي لا اسكوارديه ايا ايبا إدين كار غاراي ما هو كره الله ديو قال تعال فدوح يقول لقد حانب نصركم الله الى ابا ايدين لي في مواطنا qooba badan ku ayu ilinku gargaray eda kaseeratin qooba soo farabadan kabadirin wannabiin qo qoreeda wal fadhhi qo khayriha soo badarin kun wax badan ahayn lama ilaantayalla min oo lama jeevin in galadi eba idinku ma gargaray hadii madina soo qoreeda lama oo nabiin inta gargaray كلكم عايزينكم يا بايدين لاجلوا سيبوا وتعيقلسان واكلوا ثلاثهن وتدعو الى صلم وانتم ملعون والله معكم وليتكم اعمالكم لقد وحدف نصركم الله الى بايدينه لي في مواطن كوبه غد كثيرات وربالن ويوم حنين حنين واو غزوه طائف الله hawazimba dagije asbulangu ay laday sanata 8 min alhijra hunay ifatuh makkah iskulib subanu mudina uukaso watay tobankum hal daga kun lugu wareejiyay bakawata kana laydin kasay kay mayo kun day kutal buura ku wareejse kulkasa subanu u ciidamadiisa u ku wareejiyay buuri kulkasa كل كع قوراش مدن كاي دابا كان باهي خوغا دي اياادنا ولا نضح غلاي بلادي الحرب خضر وحال يجري دبك ماركيس 1000 دبو من بدفوشتي دبلار كابيدي لا ما كيرجو قوراش وا برحدي حنين مدي بو واجدي فابو صفيات عباس باو يمينو صاحب هايه صاحب رقبه هايه وها بو صيان تعبك هذا والله الا نتا بري رقبه انا غادي تمر تبرما أقولك أقولك هذا برجوني هذا هو ياله لكن محمد بن كوجينا يا كان مصلحه يا أنا أدفع قبل ذوق حبيبك يسوع وذوق أنا ملك أمان هام بالروسه ولا يحوج بحين وآل يدبيجي مكان مركي الله فرعي أيون نبيك طبعا كي يكون اسم مدينة كلا يميد لا بكون أوره مكنا كودرسلي واحد نهضن إذا عشرة ألف طبعا يلا بكون ولو ذاك المسلمين تما قارين انت سوبانوهو نولا اولان انت امرك اللان نوخذي ايا حنين لآذي كان هوازين او حالوهو آذي طائفيا ماكا ويسو لويهين قولادان هوازين يا أبابو القشي اينما يسو قايين قل قاسيه قايين اينو دول سوبانا همارك الله شاكيبو ييني كوافادي ايو امان مايان كان adaddi ya gashan qadkadu afar kun ila madar rasulka allahi yatalamku inta gorbey sana gorbey ilaagi qallada yataba wa afar ya afar ya afar sadax gorbey ilaagi kul karniman ki badar maanta sadax gorb batay wuxuu ga isguunasaara lacay mid ba'ida min man ماش توكل كيبه بحي الله عسك كيبه بحي بريدي بحي هذا حتا الله سمودي أفرتيكم ميلواذي أي غلان حيث أمده خقا رسولك يا راقي واسعونها نموحة لوقداني وجيتك غاركي سلب لي خونسن لاب بمركودها خاقي اوهر أي خونسن لاب اوه سوري دا الله باع سعابته بحر يا واح وحاين درجع بأليه Kolka markii dombe on la jabay markaa Abbas nabiga xabash baqo abu sufyaan leeyahay orinkii ku dhivan banar badar wadalkiya fudaydan nikalla oron bin al ibn abd al abu sufyaan ibn al ibn abd mutalib muṭalib qofka nabiga baq baalad tagay dad dul, -dul la yira ayu fulay markii la jabeel ayu olka bana إساقوا إشورينها قال أرى النبي لا كذب أنا ابن عبد المطالب لما أقول إنه لا أقول إنه لا أقول إنه لكن إساقوا المثبقناها إساقوا بأي شيئا حب لك عباسو لنحب بذنها سدع كوينا بقشي ما قبانكارو هينانكو هيا أدكا بقشي بكالوس وإنه إنتي بقش النبي جالب بحساتو حوازين كل عطورته أفر كونوهن ودحقلوا ديدي قولك عباس بغشي بقى الدينك هيا الحب بدن نواقه ابو صفيان ابن الحارثي ابن عبد المطلمنا حكميه بقى هيا نبكينا واحر بنا هيا بغشو مغشي ما شاكي عرفي بغشو صوباني واحر بنا هيا سحماسا قولك ملكي بغشي لغاقي وين كوين كوين ايا عباس ناجع اصحاب الصمور حكبان بلا نقار الله عندوا عباس فو وقال لي روحو دواق قارسين جليل صدح مايلو قال قربو دو وغيا نسمر سمرو وحديبيه خجي قرب الله مي ويا انا البقر ويا هلا لك نبي اقول لك نهايي فين هذا المقعه ويا القليل ما سورة البقر حق يقيني ويا هلا بدر ويا هلا وحدي حكي عباس هذا مغلى سيدي نا في هذا الليل او ilmuhi لا غاراي جا وين راح جقلنا فيه والله صو نقد في ايده تلما في دونتو قولك أفركم يروح الناس يجي يروح معي نبى الله سيء نب مركي الله سيء أفرتكم والله قبضي حبيتوا اللفظي معايا حماسكوا ترى لمن غريبك بدم وليك المسلمين دماسوا قرين نبي إياه طبعا كن بقيرها أرجع سيرملي أنت أسعى كأنت اللجوء دقي نبي إياه كن أوحارات وقير وأوزن لهاي إيا أرجع أي اللجوء دقي كأنت مارين تسعى أيه طابتي كو يوم حنين وتجي دغالكو كودحاي حوازم بالو كوداغلاماي تلي واشوار مكن وها لاقرتي فمن الله شواش ايلو كجنن حوازم ويوم حنين هذيك وي. حنين, حنين مالينتي سنه بل اوغاده الكور عجبتكم با أي ايدياب او فلم تورني بقناني أنكم حقينا شيئا حبايراته وحبا ببنان إذن مصر وضاق لبعض الله لوسا ما يجيك إنتي لا والله هذا كون الله عليه يا مل بشري لباتي ميلك زوري لي. ليه بنيم بوكو دعي كل خاس ليبكم عرق وكين ما بولكم والله فرقنا حي سلي يا لا لجرم وعي قرانك تلمانته قروحي دارك وضاق وحائلين نقطةي عليكم كركينا الأرض للك و قال لك رباي الليل كملو كيجي من عليا دول دبي يوراي تما مكو دو مش وا وادي كل خاصي ميلنتي فو يا بما هذه العلاقه نتيجه ما حينقتين مين كان لك نلب حاجه كوودخين ثم كغدا كلكم <Sofian>. كل كعب الله ريح، كل كعبنا هي عباس هي أبو سفيان تدير أتلت على هاري، لا بيو تبان كل ماي، ثم كجدار هي أنزل الله إبدجية مردم بكلمة ثم حواج، وعائق توسين ترتيب يا تاريخ مرلا فدم ب لجبي ومركلة واقعي هي أنزل الله إبدجية سكينة وعزل كيزا مرخو ورئيسي. على رسوله بكدة جينيو ناقق من نحن من أرقاك إخن يا صدقاء وصدق الله في قوله يا أيها الرسول بلغ ما وزيل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس كل كدد باك الدلاء يا ضمانا دانو أجل دمانا يا في سلام هايسان أيو والله يعصي من الناس نبريه إليك لجبيه وجه الله دخري مره جهد جيناي بحا وعماها لكن دي لها شرقال ولقاها كباقيمون قولك حاتل كاته إسيكا كودا جن وعلى المؤمنين فكيها ضوئي الضوفي وقال له قادرنا بكي ماشي قولي جيرانا ولا له وعلى المؤمنين مؤمنين تقار كادانا جنان بقى اللا كودا جياي وانزالا عادتي سبحانه عز وجل ومر البياني جري جنودا إذا مو أين لم تروها أجاذ من ملائك با مدفيل با من رؤي بقربك وذي إلا قليا إن تبوا صورة قل مع كل عهير هواز وعزف الذين إبوا الناري بحي كفروا حق الديني وذلك تعذيبك وإيجين هو حماسي كدقال قلين عروري يهوانكي باي صوبة وكاسي هو أنكين اللقبتي، أنت ذين اللقبتي، حوازين سدو ألا ن، أيق وذلك ق عن كل علي، أي جزاء الكافرين، قال أظل ثم يتوب الله، وعكبو صلحب حديثك مركل لقب قبيل، أنت قب قبدي لقايين، أيق قبر رسول خوتي بن ويكرن إسأخو قرن ماي، حليم السعدية إلى شو وكوينايو، أكو قادي جرو ولا شباناي. وغيري ما يوا غيروا باقي سيري و هي تريم مال دي قنينتي كيوا كيو لا فرتاليفو تاوليو غوتل حكك قنينه مال ملاكه طولش ايت وصتي قلت لي نبرلاتم باقيين يدادين مال انا وساكوا هي بوك العروشي غسني صوبناه وركيبو كارتي وا بدلمي نحاريس ما كبداتاي كويشي بو غبديو ني جاي او هي مهاجرين hayan kareraha wazin ki ayla komanday ina umu haris الله haris da rasulullah adiga ma ku waafaxsanahay waxa aad garatay no guuddoona wuxuu yiraahdarka guud la tuurayo marraba kidamadu no wada degi kulka uu u qaybiyay xa soo yeyti sabiy tobankakun maamul ka yeelay si aad doonto sana hada tirada dibe dunyaha lo daayo hada tirad kad kun hal lo daayo hada tirada dunyada lo daayo waxa allah waxa tirada aanu yeelayna fari kan ee kusoo barbaray nabiga حقا الله وبح، الروسيا وينك قاعدتها لوهيه؟ ايغا هي. حماسك تو قال قال سووداي، خولينا والله لا يسوقين دري مايو مجاهدين سنه الله وجن مايو فبدي مدور عرب يهاين خوقا عرب توي زلو وينتهي، كل كان اللي لا ييري ورادين لهنا حولها لين نسيو حقيكم ما يرانينا كل كارور ثاني هاوينك الى دونسدوا او انغو عرب عرب, عرب اونسته زييلي war holan baan alla ka keenay ay nuu daan aan ma rasii ka rasuul faqsar nan nisaa wala atfa arurtii awen kan doornay arurtii mi awen keni wotu yii hali hinadati walo qeybiye kulka maxay noqdanayegi kulki laysu guudare guur iyo gabo lagaadkay samafaln loo guudare kadib magaalodi karaan afadan halkii bar ku islaman iyaga u كم كازوما يا توبون الله الى توبى نغباليا من بعد ذلك رمها كدي على من روح كركي ويشاو دونا ورير طيب اسلام قيسو قال والله بوين يا هوازيمبا والله بوين خفور للتايبي اك جبابك كم نغلا باوم نغلا الله نافذ بدل رحيم بالمؤمنين تكال الرنايا الله نحريس بدل هوازي نادي اللي قباينه ما كان ما مولايا لا يقول <تصفيق> للمبدأ بلد مقدس هو لذا يقول رب تلمامك قال تعالى يا أيها الذين دادكم آمنوا حقا الرميه إنما حشروا نجاس نميره يقول لك كل مؤمن حدوث ويساق قال حدوث ويساق حدوسا وضاها نمانك أيضا كل مؤمن وهو وضاها ويساق بيه و تعبد ويساقون لجاس ميرين كل مؤمن يعدوسا وليس قبيلا بدك غرب ظاهره وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا إنما المشركون قالا ذكريته أي أن جسم قرون فوقها المسلمون دوا يسكو خلاف القرآن كذو النجس نما كذا واقع جل كذا من نجاسة ما سواه هذا لا عقيده عقيدة سيرك ليكفرك على شهد كجرا لخوف بعضنهم وصاح الكذو واضعه على كجرا ولا قد كرمنا بني آدم ولا قد كرمنا بني آدم على كجرا مجازا لا شيء وعقيدة إذا كله دين جاسح عقيدة قلبك كجين فلا يغرب ينودون المسجد العرب مسجد كحر مذل بعد عامهم sanad kaadan kadib hadaan mid ka kana sanadata 92 hidr oo surada suurada timidway sanadkii sagala khib dib ga yeen meshiiimani kulka hadayti ma dagaaladi kama marano ma idan uga marmi tijari iyo farsamo anti bay gaana aya xabeelo ka gadanayna cabayno samayn aya ayri ma dadka bagdan wayin ay ka bagdan aaylatan faqirnimiyo baahi gaajo fasaawu ba yugniikumulla dadaga la maantilooda oo uga badeecoy bix ku keenay iyagii baafsiida wajiga looga qabanayay ayan ba qon ku dul qab dad iyo dunida dalbad qabsada kulkan ma ti xigalinaysan oo ga tijaara hoda ألا إذن هدمنا يا من فضله كالذي سياداغذي سياداغذي سياداغذي سياداغذ إن الله يبوين عليهم ألا أمكسي مسالح الله وأقوم بذن حكيم ما ملوان أكسا وحكمله لقد وحده أساركم الله ألا إذنهي اللي في مواضينا قوة بذن قدوه كثيرة بذن ويوم حنين ويوم حنين مالين تيسي إذا عجبتكم إذن يابقل كدرتكم بدنانتين تين وفلمتم شيئاً وعتر بدناً تي عنكم عقينا شيئا وعبه أو والله قد عير ليوضي عليكم كركينا الأرض بل كعير لي إذا كنوا غضي بمرة مع الروح بها أصلي ماذا بي العلاقة ثم ككذال أدوا ليتم جزتين متبيري إلى كنبارك بلارية قف عرّي ونبارك يقصي توقف سوكم فينا حبوا يومك حقو أرتي مسلم بعد بطاية ثم كذالبا أنزل الله أبا تجيه سكينته تقنان تسيحاز الكيسا وحكو تجيه على رسوله أبا رسول كيسا كوركيسا يو على المؤمنين انتي رسولك الرميسي كوركو الله وأنزل أبا وحكو جنودا عظماء ايضا لم تروا أوجهد من الملائكة والريح وجنود أبا وما يعلم جنود ربك إلا هو إساق أمبايقان وعذب الذين أبا كوي وعذابي كفروا حق الديني وذلك بالقتل والعصري أي اللجوء عذابي لذلك كاسا جزاء الكافرين قال أبا ثم كذا الكذا كتب الله الله توب لا من بعد ذلك قال كأكد إسلام كيسوكا لمن كلا كي جنتا ورنا قال الذي يوانا أجن اللدوس وإيش من تذكر مندكوركيمو يشأوا يبدونه والله يبواين خافر للطاهرين انت خافر كأنه الله لا في بلد فعيم بالمؤمنين انتم حقر روميين وارض بده يا ايها الذين اذنوا امنوا حقر رومي يوم انما عيد كلمه المشركون قال اليهود و قالك دندا انه يكون النصارى يهود ياما او دارك كل كاو اسكا مشركين انكم كتاب لو ساجو تناركتون تاع خدي المشركون تبك الهه يقيل نجس قرموه فلا يغربو يانولوان المسجد المسجد العرام حرماله بعد عامهن سنة كودان كده حداك إنو كجرناه و سنة تسعمية الهجرة دب يانولوهما تيبه اللقفوليه سنة كالنبي حسكي واكي كاري سنة كتنبه الله فينا وهو حجيه وإن خيبتم حداك عبزتان عيلة فقير نمو أتجاه يوحاكو قبتان فسوف دب دنباء يغنيكم الله الله يبن حد منا يا من فضلك تبغي حجه ان شاء الله ربه ان الله يبوين عليهم الا انكسي مصالحنا ايريهن اقوم بدن حكيم ورتب بدن ما معمول وناجز قاثر الذين هكا قالو دي قالو دا هي ايا مركه المسلمين في سوره الدنب العربيه دغال بيغو صوتي وهدرك دونتو واي على دتك ساهلو سميه لكن قال, قال ما حدان الله لفمينيه آخره سو قال الله ماهه لقالوهي وحالميه حديوهي إيه بحرمه إلا حلله أموهو حلله إلا حرمانا قال له ماهوه لابا هدان دينة إسلامك لقد دينيالا أذوب مسلمي سيقان آترا الدين, آتر الدين كلاهي دينة قال له كل سد حدا الشرد قال تعالى حبيو يري قاتلو لده قال الذين لا يؤمنون الروم إلا ربي قالوا عابدوه ورب اليوم ما لنا آخر دنيسي وكم لب ولا يحرمونا أنا أحرمني بلانك كمري ما وحي حرم الله ورسوله خمرتي هي زندي هي خنزيرتي هي بنتي إيه من دابيتي هي لواطي حتى إنني إن وأعور سانكرا في سقفا عن قاناها كل كويه ان اريم قال لي مو وحي البحر يادتي را حران ما انا وحي البحر لو حار قال باتهي صدق ولا يدينون ان كدي يلانين دين الحق او اسلام نميا يا حبا دين توت اسلام نم ما انا نكدي يلان صدق لا سا قال الولد قال ما الذين وحي كمده وطول طول كتاب الذي يهود ينصروا حتى يعطوا الجزيه الى حالقه بيت كبيحيه كهو بيهان شروع جيزيه بحينا ايان اي اذن اعن حقه بذلك البيبه ايان وكيلي وهم اييه او ساخرون دوفقوا بحيو او جيزيه وحوالا قالت اللقاء قادوا سنويا لابيه طبانكي البلد بامار لقادا ايان قفل هركبه هم في ديسه دخلي هسال ايه ايه ايه معصوكلا محوليه ما اقبل لوقا ايو ديبه ايا اكاسنا امان بالاسين قاتلوا قاتل الذين وحاءنا لا يؤمنون الروم اثنين بالله ربك قرقوا عابده ولا باليوم مالينتا الاخيري الدنبايسي ولا يحرمو انبنانك كمالين ما هو وحاء حرم الله ايب حرمي والرسوله حرمي بخته ما ايداد كسو امرتي انما حرم عليكم الميت والدم الى اخره وفي عليها رسول حرمان أنبنانك كامرين وولاي الدينون أننك الدين أن يالنين دين الحق إلى حد دين تيسا وإسلام لماذا من الذين وحيكم إذا قطو قال الله يهود النسار حتى يعطو الجزية إلى حولك وبيتك بحيان أي الدين كعن حقيرنا الكذبان وهم إياها وصاغرون الدفك بعيد وقالت اليهود إذن يهودي النسار مشرقين إليهين مشرق وعن روح إليه غيك وعوداجية حدا يهودي لقى فرحونتهاي إزير ابن الله نسارنا لقى فرحونتهاي مسيح ابن الله كلك مشرقين تي قراش يقن أورانجري الملائكة وبرات الله اسكمت بين نغذين كلك كفر وذي بلعدين فقالت اليهود يهودي وعيتري إزير منك الليلة ابن الله من سالحة واتبهوها في سورة البطرة اينا كسو مرنئ عزى كل كان عزى ابن الله الى ويل كي وه يهود الى دين اذا هالكاه يهودي مشركين كلو دين كل كان الله كدغه كفرك تنكوي الى هو ويل لما كدغه وغالة النصارى فصاروا ايتري المسيح عيسى ابن الله الى هو يريد ذلك حدا له ايكو هذله اولهم وارى افلق الشيغي بافوايب افريال كودي بغحدله وحين وركا كو شبهان قولا الذين كو هذا الكوذا كفروا قالوا بي من قبل هيك هرطوب أي وركا شاقي جيري مركاس ربي سبحانه لعرضك طورا يدو قاتله لله إبل الله كان ديكو الناس ينبع يوفكو حقه اللي يليو سيحق وقفوك هذين دانو الشاقين بالأرق قولك هو وركا محاكدا بي محاكدا بي اتخذوا حيشان أحبارهم فلما أقول يهود يهود أقول يهند ودين تيقيني أي أحبار الأورانجري أحبارهم فلما دين يهود ورهبانهم نسعر علماء ذو دي فلما كان علماء نسعر ما أقول شوفي يلدوك كريح شبانيذنا إلى السمايي لسورة الحديث أي إنه تجدونا واجعلنا في قلوب الذين تبعوه ثافة ورحمة, ورحمة ورحبانية إذ تدعوها ياك عارج عليه ما كتبنا عليه كي بمعنوفرين لكن سبب ما يلاحي خلاص هذا ردي بكو قصبين ما له ردي فقردي بقال لما كو قصبين قل كذي سو فيالكو عرن قيدور كلين بركي دم أنا دور كليدي إفترار بني ما كي بالله بين أو كنت وحلق أما هو اللي ديني لا ما عرن دور كي كلين Mäkintä on maanakumitaminen, että on hyvin muuten al-beika ja sen, al tämä on ebene, ebene, orengire, ja وعلى شان تانو كوداوو كاناي اذن ربي مانو رنبو ودا فالكاسا رسول كان ميل سي كاتوسي وحالا انا ايدين كحرمانو ما كو رخدن ها وحرام انا ما ايدين بنياانو ما كو رخدن ها من الله او ليبو قال حد تاكو رخدن ايدين كون ربيا كو شيغين ها كاربيا لاتين او طعلا الى امره وَمَا أُمِرُوا إلا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إلا يعبدان إِلَٰهًا مّوْحِدًا كَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا سِرَجُ وَشَنكَر مِذْلُهُ عَابِدَة جِرِ إِلَٰهُهُ إِشَغَمَ أَهَانَ سُبْحَانَهُ خَدَهُ فْلَمْ بَلَنَا أَمَا أُوحِيَ بِأَنَّكَ وَفِي أَنْ يُشْرِكُونَ لَوْلَا جِنَايَانُ فُزَيْرٌ يَحْيِ فِي غَيْرِكَ تُرِيدُونَ وَالْيَهُودُ يَنْصَرِدُونَ يَا قَالَ إِذِ الْكَ أَيُضُفُ إنه بغتيا نور الله إله إفتين كيسوا إسلام لماذا إنه بأفوائهم أفا بيالك وضاكوا أي إيه قدونا يعني. حسن يشوى يا أب الله الذي ديديه إلا أن يتم إنه لما يسترمه نوره إسلام لماذا إنه دريده دنكارسيه سينه أب يلينا وبعضه ولو كان هذا قوصده الكافرون حق هو أب يا الذي الله أرسلت لك رسوله رسول كيسا محمد بالهداء قرآن بو ودين الحق إسلام ممو الله ديري قرآن إسلام ممو يسمى الله ديري ليظهره إلى إنه إسلام لماذا موجيه على الدين وعلى وحيد الدين لغشة قدسيزا كله إليك ومان تدين تواييلك دا دا الدين دائسة الدين والبكاسة دائسة ei ottaa kalaa, onko se ain? Tämä islam kovin, koska onkin Inu ääbä muuji aaladin, tämä onkin kai muuji, kulle ei olekin, vaan onkin häviävänsä. Muu joo, tämä onkin Vai Juhdun, että se onkin ajan, ei kala ei olekin, ei أفضيالك وضاكو بغتياً أي يقول دونياً حسن يا شهو يا أبا الله الذي يديه إلا أن يتم إنه لما يسترمعها نوحك له نوره أشهده ما ديسه إنه دريده ولو كان يحبا قوصده الكافرون حقديديه هو الأب أي الذي الله أرسله فسوله فسول كسام حمد بالهجاء قرآن ودين الحق إسلام ميمو الله ديري القرآن إسلام ميمو ياسوب بناه إبا الله ديري ليظهره إلا إن الإسلام لماذا موجيه على الدين وعلى وحي الدين لغشة كدوسه كله إليك ومانت الدين تواييه لك الدنيا هايسة الدين والبكاسة بايسة أي حتى قالاته وغشة هاي بنت إسلامك قولك قول أولك إبا وعب صوبحي ليظهره إنه إبا موجيه على الدين bin korki kama jiyakul li idayki walaw kariyah baqonsadun kujin al mushriku huwa bawshiri yalaya habaqonsadaw Kolka ghaay ba kandigay qodagal kala dagalamaaya galada wa yakun adinu kulluhu lillah anta ay dini dirike Allahu waatu idan marhadiba Allah ghaay kadigay adunka gudihisa ayi noogu imantonta منكي الله جار سي عمره وهلا إن انت انت اسلامك اي دنيدو دان قبساتو ما دا وانا هادئ ادليدي بلا فاتي الا غرتي مسلمين تو مركا يلو فوفا ايلي باغت يقرن كدرجين اني يقر غرتن سببكا اني ساي الله لغا فورتي انتينا وا لغا فغاداي حتى اهي صحوه اسلاميه جيرتو او مسلم مالي جوغا او براروغاي او دينتي دب دي لوغو نوخداي يدو وايه لاهن لا لاي هبل باضان هي اللي دي قال تقول الله كول كل كاس ميل والبا كجيرتا صحوه اسلاميه برارو وعرورتي داليا ري دومه او ايالك كفي عن كبره با اجاب قاتل وينشي با غركي دايه دركي قاب غاب سدي نو غارتا كجيرتا ماشي ناي كلها كل كعلامه با ويكون الدين كله لله ماراي كان كجيرتا انجلز كيتاليانيكا تي يا سوريا مصر عالم الإسلام وركب دار نيل والبواء كل كوا يكون الدين كله للا وغايا لهم وانتونا دويلة وقالت اليهود وحيت العزير ابن الله اللو يلكي سوي وقالت النصارى وحيت المسيح ابن الله اللو يلكي ذلك هذا الكأس قولهم أرجع يرهاهن بأفواههم قالوا أقليا ومسكح في عقيدك هي قلب لغير ما أتفيال كذا يكيرهاهن يضاهون قرب يضاهئون قرب وحيشبها بايا قول الذين قلوا هذا القرض كفروا قالوا من قبل هذا القرض قاتلهم الله على إيبا كل عضو ندع الله أكدقوا أنها صدابة يوفقوا حق الله قد يجيئي وقلبك ذلك ديريئي ويدينو قفو قادين ويبانو قوحب لان اتخذوا يا شر أحبارهم ولمديهم وروبانهم شوفيالكي النصار أربع من ربي ألبيكا إن دون الله هذا هو ينكسك و تحليل و تحريف و ينهى الله و المسيح ينهى الله و ربه ابن مريم مريم هو وما كذلك و ما أمر الله مفر إلا اللي يعبده إلا العبدان ماهانه و أعكله إله المعبد و حيداً لا إله أوسان جرين أحد يقول لك عبده إلا هو يسعى الله سبحانه رب العبدان بذنا أنه سريكي والولد وصاحبتي والوزيني والمحيين والظاهير انت فواكه فانيه عما عم وعا يشركون اللوح لو لا جنايان لألكه فانيه مقفة ايب وهو ما يريدون وعيدون ايان قال ايدلك ايدفو اني بغتيان نور الله الى نور في شيء اسلام لماذا اني دميان قرآنك ايدون ايان مرخوا قرآنك وصدق الله في قوله فأمنوا بالله ورسوله والنور النور الذي أنزلنا وقال نور كان بصوتا جيه البابليان اي بابئيان بيدون ايان اي افواهين افيا الخلق بابئيان وياب الله اي بس لما استرمى هانه واعكاله نوره اي با اسلام نويس يا ولو كريه لما استرقى هفقون صدن الكافرون من تقالوا ذي اي عقد دي لما استرمى اقلا هو اي بوين اي الذي الله ارسله دي رسوله رسولك سمعه بنوده قرآن ترسل بولادة ديري ودين الحق إسلامي مو أيولادة كلمة الحق اسم من اسمائه تعالى الحق والوكي كل كإله حقه أما إسحقه دينته وضران كرت حق هي دين تاسقون إضاف بيانية ودين بولادة ديري هو الحق آه دين كنولادة دي راي نعم محمد كلهم بحقه وظاهرة أصابر أسرع وطريق الشاهد أربعة عشرة قرناً بعثت الأعوام إنت أسوي جوا كل يعرف بقوله وليبا الله عليه وسلم مدرين إحنا اللجو مدين من اللجو للحكار كل كأنه حقت بديع كنا دليله ليؤهله إلى إنه موجود أسرم مريم دينك عقل على دين دينك أوكا سرم مريم كله دينك ساقلاً كنا كسرينا يهوه فعلاً إسقون دضلهين ايوه هذا ندفه الديسيس <سؤال> الرأيه ما رأيكم بالله إسلامه يا هده إسلام قافلة بلا قايف إسلام في جهديه خطاتك كسو الله وحقا من أيانا مالك الله وضع سبحانه عز وجل